ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هافى عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أَا لَهُم الذِكْرَ وَقَدِ جَ أَهُمْ رَسُول مُبِينثَُّ تَوََّ وَعَنْهُ وَقالَاوا معََّمُ مَجنُْون إِا كَاشِفُ الْ الععَذاَابِ قَليِيلَ إِكُمْ عَائِدُون يَوْمَ للَ بقِشُ الْ البَطُشَةَ الْكُبَ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله لَكُمْ لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن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 كَنَارِكُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَكِيهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السماء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ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 قولون إ إِلَّا مَتَتنَ الأُول وَما نَحنُ بِم شَرين فأتُ بِآب إِ إِ كُُ فَادتين أَهُم خَي أَم قَوم تُبع وََّذينَ مِن قَبلِم أَهكنهُم إهُم مجرمين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 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم مَا هذا ما كنتم به تمتعون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون.